الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ما ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يقلب إليك البصر خاسئا خاسئا حسير ولقد زينا السماء الدنيا بنصابيح بمصابيح, بمصابيح وجعلناها رجونا للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سعى لهم خزنتها سَأَلَهُمْ خَزَنَةُ الْمَلَائِكَةِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ عَلَانٍ كَبِير وَقَالُوا لو كنا نسمع مَا كنا في أصحاب بالغيب لهم مغفرة وأجرها كبير وأسروا قولكم أو اجعروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو الخبير لَلاَ لَكُمْ نَرْضُ ظَنُونًا فامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَطُولُوا مِنَ الرِّزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ سينفذ بكم لرضا فيذا من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير او لم يروا إلى الطير فوقهم صاختا ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ام من هذا الذين وج ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل ونفور مكبا على وجه أهداء من يمشي سويا, سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدا قليلا ما تشكرون؟ قلوا والذي ذرّكم في الأرض وإلي تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين قل إن مال المُعين دُلاق قل إن مال المُعين سيئة جو الذين كفروا سيئة جو الذين كفروا وقيل هذا الذين قمتم به تدعون قل من عذاب نريم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ما نصبح ما غورا ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود